بسم الله الرحمن الرحيم. الله رحمة رحمة رح. إن المتقي Oh. ذلك محسنين ك <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن المستقيم في جن。 ياهم رب إن که امو وفي أنفسكم وفي لرض <تصفيق> أن فلا تبصرون وفي السماء. وفي <تصفيق> الدوضي آيات للموقنين وفي وفي في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا شیر هو رب السماء وال... السماء والأرض إنه لا حق إن أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلامة Huh? قُوَمُ مُنْكَرُونَ فَرَأَيْنَ فقربوا إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفوا وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَضَعْنَا عَنكَ وَالْذَّرَكَ الَّذِي أَنْقَضُواهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع فإذا فروا تفننوا إلى ربك كفروا إن الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء أمراضنا وذهاب همنا وغمنا اللهم فرج به قروبنا ويسر به أمورنا وأصلح به أحوالنا واهد به أولادنا ونور به بيوتنا وارحم به أمواتنا وانصر به بلادنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تعد الأمن والأمان والخير والرخاء إلى بلادنا يا رب العالمين وأن توفق لات الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد يا الله اللهم تقبل منا بسر ثواب سورة الفاتحة فتح السيد المرسى العباس والموات المسلمين الله أكبر الله أكبر الله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 على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. الا فلا